ابعث الهدى نبينا تعال جت مكه ومدينه والمحافل برد وسما والمحافل برد وسما واحنا على المواعيد اجينا والسعاده ترى بينا الحب والوفا يحي بينا الحب يا اما بالي ما تجي انا انبارك هذا محفل من كربذا هذا محفل كربذا ننثر ابراح حزينه اولت سمعنا الرفع ايدينا نشكر البارئ استنا نشكر BIRHATI KILMAYY FARAHATI TEJHARAN GUMAN HAI LIYALY DINYA ZINA HUBNA BEINA DINYA ZINA HUBNA BEINA RAHMATI ALBARI JALA RAHMATI ALBARI JALA RAHMATI ALBARI JALA RAHMATI ALBARI قد المحافل نجمع اصوات الهلال قرت عيون المسلمين قرت عيون المسلمين او غردت بسمايا البنفل فرحت طار الخمائل والشقايق والياسمين والشماريخ والياسمين المصطفى حلوي الشمائل صادق بكل الفضائل ومطاعن ثم يا أمين ومطاعن ثم يا أمين نهجة للعالم مشاعل قول الكفر حطام معاقل عند ذي عرشين مكين عند ذي عرشين ابنورة بداد الهادي دي للجهالة ابنورة اشرق علينا فجر الغسالة هل علينا حبنا بينك هل علينا حبنا بينك رحمة الباري جل جلالة رحمة الباري جل جلالة رحمة <تصفيق> الباري جلالة يسر <تصفيق> بينا حبنا بينا رحمة الباري جل جلال رحمة الباري جل جلال شعنة عقل الخليطة في ظلمة الكفر يسحق والجهل, والجهل ينشر الفساد احمد بنوري الحقيقه للبشر عبق طريقه بمنهج الوعظ والرشاد بمنهج الوعظ والرشاد السياب من بريق صاحبه بحربه ورفيق مش ما تفخر سحل الجنه مش ما تفخر سحل الجنه والعبوديه يا العريقه اصبحت حره وqliقه تشهد احمد العبادي تشهد احمد العبادي <تصفيق> قررنا سيدنا المؤياد آه نفس عالي والله يا حب علينا حب نبينا حب علينا حب رحمة نبينا رحمه الباري جل جلاله احبت الباري جل جل محمد رحلت بالجلجلانا محمد والكوني رت القيت جماله جسمينه اخ نبينه في الكربلاء حب الحسين يبدي معي عيني طهر الرسول مورا عيني طهر الرسول ايه راضع بحبه ولعيني من انتفع ما يهمني عذل العدو الشمسة تسطع في سمائي يرفل بجوهة لوائي للأبد, للأبد يبقى ما يزور من محمد سير بقائي وبالحشر ساعة لقائي والشفاعة من البتو بحسيان اللوذ و بضعت هدينا باشير من حوض الكوثر حضر يزغينا انقرها عينك حبنا بينا انقرها عينك حبنا بينا رحمة الباري جل جلالة رحمة الباري جل جلالة رحمة الباري جلالة محمد 雨 O N A B I N A Y I S A Y O N A B I N